الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده المساله يقول بعد السلام اتوجه بهذا السؤال ارجو الافاده هل لقد سئل الشيخ محمد احمد حسن عن حلقه اللحيه فاجاب بانها تجوز في احد المذاهب الاربعه والله ما تاخذ منهم بي جديده اطلب لاس الرادي اه وبنعمل فتاوى انا حسب متابعتي ان دي كلها يطلع يطلع لك شغاله حساب الذين اعربوا انه ما نحن الحد اللي عنده سنقل الاجماع ما في واحد صحابي ولا اكو واحد ثاني من الذين ترددوا في قولهم قال بيدوس علاقه اللحيه الاخذ منها ده موضوع ثاني عند بعض العلماء موجود الاخذ منها عشان تاخذ منها موضوع ثاني لا gente هيله تشيل بالبره تشيله تكره دم ما في ما في ذول يتدب قوله قال بهذا ما ما وجدته لا في المذاهب الاربعه ولا في يعني قول من اقوالي العلماء اللي يعتمد بقول من الصحابه وبالتابعين من العلماء من تبعي ما في ذول قال لك تحليق تحليق حرام حلقا بالمره ده حرام اخو ما ذكروه لانه النسوف افادت انه حلق اللحيه العبر الوارد من وجوب جماعه من الذله وصل المقال اعفو قال لي خص الشوارب الامر ده الوجوب قال الامر الوجوب بفهم الصحابه ما طلع في الغلط جماعه يعني فعلا مراتبيه بعدين النبات قال لا ان الله المنتشبهين من الرجال بالنساء وتبهات من نساء الرجال واورد الحديث ده برضه في مقام الوجوب يعني على اساس انه التشبه من دي من دي سمات تجبه بين الرجل بالمرأه حلقه اللحيه لانه المره ما عندها لحيه واذا عملت لحيه بتكون ملعونه وانا ما ملعونه لو في مره جابت لها الدقم بتاعتها تفتكر دي ملعونه ولا ما ملعونه ملعونه لانها تشبهت بشروق الشباب بالراجل الشباب لو جابت لها شنب ما نقول شبابه ملعونه لو ما جت جابت لها شنب كده يعني والله تفتكر جعتك وولت تصير والتيكه او جاي دي مش ملعونه ملعونه بيشري علينا ده قد الرجال وهي شباب ايفك اذات الوقت لو في واحد حلقه دقن ده ما برضه ملعون لان الدقن دي المره بقى عندها ما عندها وإنت بتشيله في النهاية أقررت بذلك أم لم تقر لكن دا تشبه أصلا في حقيقة العبد لأنه عايشة كان تقول والذي زين الرجال باللحة وجعل ما دونها زينة للأقفال والنساء أنت فاهم؟ فزينة المرأة تكون ما عندها دجن لو فمع عندها دجن إن ديتك مليار بتحرسة إذا في ما عندها دجن أعمل قوة ملاخدة باب الخلق البول عز وجل بيجد عندها دقن ممكن يالله تهالي قوب قوبهم فلو عندها دقن يجدتك باليار تزوجها لأنها دينة المرأة تكون ما عندها دقن والطفل الصغير إذا عمره سنة ونصر عنده دقن بيسلم عليه ما <تصفيق> بيسلم عليه لأنه زينته كذا زي ما قالت عايشة وزينتك كانك رجل تقول عندك دي لك اني اصبحت المساله دي لما تنطبس البصائر بتبقى المساله دي يعني هي نوع من انواع بعض النثرات بتبقى نوع من انواع الوساخه وعدم الزينه يقول لك ماكش زين ازاي شنو نقول ماكش بكته والله قولك زين تعال قديمه دي ما انت خلفنا الزينه في في اصولها لان زينتك انك تتكون عندك لاي ودير افوال الناس الكفر قبل وبقوا يعملوها والناس شفتها اخيرا في ناس ساعملينها اخيرا ومبابزين هما ما قلنا لهم ليش لكن ديقوا غدر ده تقول له ده مولناه مولناه يا ولد ولد ولد تقول له تعال ثاني وديق انك غرك اخذي سمت النازينه يا خليت فلان ده عارفه عنده ديق فجال انا هي اصلا زينه انت قررت بذلك ان تاخذ في حلقه امره أخه لا تقول لي محمد حسن ولا جين كلاك حلقه لا يجوز في الشريعة الإتلامية في أي مذهب من المذاهد ومن أقوال الذين يعتدون بقولين قال سؤال يا شيخ إذا قامت إمرأة بعمل إنقلاب أسكري واستولد على السلطة فهل تسمع الطيء؟ إذا حببتت قلبته تسمع الطيء مامتك مش كبيره اي اذا جربت الشرطه دي شالت السلاح والدبابات اللي مشغالين <تصفيق> مع سمع الوطن تعرفوا قاعدينها اه بيقولوا لكن لا يفلح قوم ولا امر ولا لا احنا قلبت قلبي انا قلتها ما كان ما بيتعارض مع الحديث لانه دي غالبته غالب ونماع سلم قال الرسول السلطه دي بالغلبه لا خوف النهايه وما حقته او ظل رجل ظالم ما حق يكون فيها قال ان تسمع راطه في درء للمفاسد الكلام ده مش لانه وكويس او لانه هو اولى بالمنصب ما هو حديثه اه زي فوضى انه استعمل عليكم وراء اه قلوب شياطين في جسم انس لا يهتدون بهذه ولا يهتدون سنتي هذا ما, ما يصبح يكون حاكم يصلح لا يهتدون بهذه ولا يهتدون وقلوا بشياطين في جزمان إنس هذا ما يهتدون حكمنا لكن الرسول قال يجيكم عندنا الصبر يجيكم وقوه <تصفيق> وقوه لما يجوه يجوه الله يجب ذا لا عنده خضية اهتدام سنة ولا عنده أي خضية هنا شغال ثم باك شغال يشيره منه زكا وضرائف ومشبه يا غير مدح افاط شغال دور تقول لك لا واقبطك انت مرات انت ذاتك يقولك كرهتوا الدين يا اخي انت عندك دين دينك ما ما يكون في النهايه اخ مسلم جبهه صوفي به دي يكون مسك السلطه تسولوا شو ربنا ابتلينا به ما حمال. ما حقته لكن رسول الله الصحابه بادر بسؤال من بدري قال ما انا تامرني ان اضرب هؤلاء هل هذي جماديلهم أسوأ، هذا هو زيفة قال أسوأ، إذا الجماعة جاءوا، نحن نحيين قال لي، وإن تسمع وقطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك قال لي، وما تسمع وطيادة دقاك، الحاكم أدك، قال كل يوم واحد يأخذ جلدة أخذها وفرأس، والجلدة ستزوج معاك لأنك إما جاءت عارض، بيديك خمسة جلدة إذا كله تصلب عليك والجي جاء كل يوم حايم سيادته قال كل يوم واحد جلدة خليك جاهد الجلدة سويج نمر وقال لك بجلدة بالغلق قال لك كل يوم تسبع عليك اه اه اه اه خدتالك في البواصلات خدتالك في فترة التالفون خدتالك في البنزين اه اه فعيب حل يخدتالك مش قلوه شك عيب اخده منك بل اخيم ما قلعه هو احيانا ممكن يقلع قلع ان ذلك قلع قلع ما بيقلعه حتى الحاكم داي تفتكر لو لو لو لو قال ما بناخذتها في البين كل يوم يا ناس بيجيكم جماعه ابو اليث 350 جنيه ومن يخالف هذا يعاقب بالسجن مده 30 يوم و30 جلده ما تدفع 500 جنيه تاخذ بدل هتحمل في منتج تهو ما قال لك أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن قسنوه ما لك درع للمفاتذ عشان ما لأن وجوده مهم إن بقفاج بدون حكومة بي واحد بقلع منك رباطة سعيد وبكتلك أخير يكون قاعدته وشر بدون حكومة وبدنفع إذا قلت لها ماذا لحكومة كله كله زيبك آه بصوليك الهنباسة يجيك بكلاجه وعارب في بيتك يجيله التد وتسكن ولا بروشك وبروشك كبعا ولا بشاوك بنده بواريه ست والله زي ومجرم وبيفضل امن وانا ما مجرم بيفضل امن ابوها قاعده وتيخ تنوم تاخذ بالك ابو الثامن لانه في بواريه كيك كيك كيك كي. طلعت ما تنوم مطعم ما دام الجامع فيه في, <تصفيق> في حراب المطوليت وبلبوره بتنوم الثامن على ارضها الراجل بتاع دينيا بيظلمك اه لكن لا بد منه في النهايه وده ربنا ابتلاك بهم وبعدين في في مصالح برضه لانه المساله فيها مصالح وفاز وده عليك الشر المرصاد بعده يطلع يعني الشر في بيشو بي بيشوف بينتسمع وطيع وينرضى وفي جرائم كذلك يبقى الموضوع ده سقط فيه جماعه الاخوان المسلمين وهمه الخوارج الناس اللي بيطلعوا مظاهرات وما بسالنيات في جماعه اسمها تادر من شويه واحد كلمني قال لي جماعه طالعين قالوا مظاهره ردا عليه اهو شرو كده ضغ ولا شنو الضغ تو جاي نقول لكم غلط طلعوا بالظاره وبالظاره السميعه خليك على كيفك هذو عاد يسبح شي معك اخذ لفتك ديرها لنفسك والله صعب شل ميه لكوريك تكوريك بيروح شخص رصاص شل ميه باريك ده هو راكب في عربيتهم وانت بالقرعه بتقدر تساقد بدالهم هو العيالك ولالك لو استعملت فهمتكم وتتبع الكتاب وتتبع سنه ربه عليه الصلي بره الابان بنلتقي ان شاء الله